a uh -huh. the <laughs> heart. What? Oh. و في كتاب اذكر فيه اول قران مش ذا I'm yeah. sorry. ليلة القدر، وليلة القدر، وليلة القدر، وليلة القدر في interactions عن ألف سرٍ، أن ألف سرٍ، أن وفي اللهم إنا نسالك العفو الرضا ولرفعا بالقضاء والعفو فيما مضى يلة القدر في جلاء فضلها، عن ألف سقر وفي ذل خير ثم ثم الصلاة. ثم الصلاة على المختار ثم الصلاة على المختار سيدنا خير الفريقين من نور بسم الله عليه، يا <تصفيق> نبي سمت لك مزید <تصفيق> <تصفيق>